ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وَمَا وما لَهُ له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسمون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا, بشرًا من صلصال من حمأ مسمون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابا ان يكون مع الساجدين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 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل, جئناك ب... قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت, ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقضوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين